فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار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 مَرَدَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُخْرَجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آ 129. وله الجوار المنشآت في البحر كلألام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 ي مَشَر لِِّ وَلسِئِنِ استْتَقَعْتُمُ أَن تَ أن فُذُ مِنَ قَطَاالِ السَّموَاتِ وَلَغِّْ فَفُذُ لاَا تَفُذُونَ إَِّا بِسُ 124. فبأي آلاء ربكما تكذبان 125. يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ ولا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 114. يعرف المجرمون فَيُخَذُ فيوخذ بالنواصي ولقدام 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين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 بأَ آد إ رَبّكُم تُكَذذبَد فِيهَِّ قاصِاتُ الطَّرْفِ لَمْ يقومُمِثهَُّ إِسُ قَبِلَهُم وَلا جَ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 هل جزاء لحسان إلا لحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاختان فبأي آلاء 119. فيهما فاكهة ونخل ورمان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. فيهن خيرات حسان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 لَمْ يَطمِثهُ ل إِسُم قَبِلَهُم وَلَا جَ فَبِأَّ آد إَِبّكُ م تُكَ الذِبَان مُتَّكِئينَ على رَحَفٍ خُبُِْ وَأَبَقَرين حسَ